ربكم عظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.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 أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريء.